Stau atadilu stau u atadilu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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِّينَ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أإنكم لا تأتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل الطم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين قل لله وسلام على عباده الذين اصطفى فَيُؤْمِنُ مَا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ إِقْذَأَ تَبَهْجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُبْتُ شَجَرَهَا إِلَّا هُمْ عَلَى اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَمْدٌ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيَّاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أو يجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وَمَن يُرْسِلُ الرياح بشرًا بين يدي رحمته إِلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ قلها تبرهانكم إن كنتم صادقين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.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 وَقَا الذيينَكَفَرُوا وَإِذَا كُّ تُرَابًَا أَإَِّ لَمُخرْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَ كُ تُرَابَ وَأَبَ أُنَا أَإَِّ لَ مُخْرَجُون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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون بَعْضُ لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ مَا تَكْنُ الصُّدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ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 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحفر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَلِكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 صُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَوْ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ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 وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِلَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلا شيعا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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخله ولدا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخله ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسافرا ان كانت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها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 يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني السبيل وَلَمَّا ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالت لا نستي حتى يصدر الرعاة شيخ كبير فَسَقَاهُما فُمَا تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ قَالَتْ قال رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إلي مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل الله أكبر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 مُنِين فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعل آتكم منها بخبر أو جذوت من النار لعل آتكم منها بخبر أو جذوت من النار لعلكم تصلون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 ولا مدبره ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين أسلك يدك في الجيبك تخرج بيقام من غير سوء وضم إليك جناحك واضم إليك جناحك من الرهب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 فأرسله مع يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما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 فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدلي ياها من فأوقدلي ياها من على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين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 ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهداوة ورحمة وهداوة ورحمة لعلهم يتلككون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 مولين وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكن ان شئنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 أو لم يكفروا بما أُوتِي موسى من قبل قالوا سحراً تظاهرة قالوا سحراً تظاهرة وإن قالوا سحراً تظاهرة و وقالوا قالوا سحراً تظاهرة و قالوا إن كافرون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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.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 ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناه الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولا ك يقتون أدرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم يفقون وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى ما كان تفتقف من أبضنا أو لمكّل لهم حرم آمن إليه جباه إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدننا رزقا من لدننا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهل كنا من قرية بقرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة وكلنا نحن الورثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا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 أفلا تعقلون؟ أفما وعدهم وعدا حسنا؟ فهو لاقيه كمن متاعه متاع الحياة الدنيا، كمن متاعه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادينهم فيقولون أين شركاؤي الذين تتم تزعون؟ قال الذين حط عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أبوانا أبواناهم كما أبوانا تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا يجنا يعبدون وقيل دع شركاءكم فدعهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أدبت المرسلين فعنيت عليهم الأنداء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلغ ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون الله اكبر الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أرأيتم إن جعل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 من إلاب الغير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل ونهاه ولتسكن فيه مِنْ من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ الْحَقَّ لِلَّهِ فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يسترون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم رحمة الله.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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن قارون كان من قَوْمُ مُوسَى فَبَغَوْا عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُلُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوُّ بِالْعُصْبَةِ لَتَنُوُّ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوُّ بِالْعُصْبَةِ أُلِيْلِ قُوَّةَ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إذ قال لهم طوّه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين <تصفيق> وبتغي في ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض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 ثواب الله خير لمن آمن وعمن صالحا وما ينقاها إلا الصابرون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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَكَانَهُمْ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَّا نَّصْرَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله أكبر <وصح> الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين أحسبا وقال الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا وليعلمن الكاذبين وقال الذين فسيعلم أنف لا أحسب الناس أي يتركون أي يقولوا آمنا وهم لا مُفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون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 لئن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن داداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله <تصفيق> أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الله الذين آمنوا ولا يعلم الناس المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا واللحم الخطاياهم وماهم بحاملين من خطاياهم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 ولقد هرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم الفسادة إلا خمسين عامًا فلبث فيهم الفسادة إلا خمسين عامًا فأخذهم الضفان وهم ضالون فأجئناه وأصحاب السفينة وجعلها آية للعالمين. الله الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر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 فَمَتَّقُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ مُنْشِئُهُ النِّشَاءَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْضَى وما أنتم بمجدزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقوه أولئك يئسون من رحمته أولئك يئسون من لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاء الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الذِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَاذِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَانُوا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال ربي صرني على القوم المفسدين ولما جاءت الرسل إلى إبراهيم بالبشرا قالوا إن ملك أهل هذه القرية قالوا إن ملك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لؤلؤة قالوا نحن أعلم بما فيها لن نندينه وأهله إلَّا امرأة لن نندينه وأهله إلَّا امرأته كانت من الغابرين ولما أذأت رسلنا لغسِي أبهم وضاق بهم ذرع سِي أبهم وضاق بهم ذرع وقلوا لا تخف ولا تحزن وقلوا لا تخف ولا تحزن إن مندك وأهلك إلَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إن مزّلون على أهل هذه القرية لجزم من السماء إن مزّلون على أهل هذه القرية لجزم من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركناها ولقد تركنا منها آية بينت للقوم يعقلون أكبر الله أكبر السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله الله أكبر الله أكبر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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات ثم استكبروا في الأرض ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر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 فهو يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للعسرى فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا برحمةك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت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 اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل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 إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم ألن الحق حقا وارزقنا اتباعه وألن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا, وعملا متقبلا يا رب العالمين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 إن سائر بلاد المسلمين اللهم جعل هذا البلد آمناً مطمئن وسائِر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح شأنهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم جمع كلمتهم على الحق اللهم جمع كلمتهم على الحق اللهم جمع كلمتهم على الحق برحم يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت التوائب الرحيم وتبع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا إنك أنت التوائب الرحيم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ملدا كرحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم مهما وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم رحمة الله. السلام عليكم رحمة الله. السلام عليكم رحمة الله.